أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوحِيَ عن النجوى ثم يعودون فِي النَّاسِ النَّجْوَى وَثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نقول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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فعل الله فليتوكل الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون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 ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون